بسم الله الرحمن الرحيم أم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 يوم ينفخ في الصور فتؤن أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما أبا لا بثلا فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميم وغساق جزاؤه فاق هم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاطا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن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 إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن بكم عذاب قريبا يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب.